ذاليك الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء قدير إِلَ لا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مَن أدْصَرَفَ لِنَفْسِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنعَى عَلَيْكُمْ بِحَفِي وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا اله الا الله واعرض عن المشركين وانا اشاء الله ما اشركو وَمَا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظا وما أنت عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَنْتَ وَلَا மித்த யதூனமிஃபய சுயர் கதலி கஜய குளி உம் عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم இ ஜம் قل துல்லயு மினுகல் عند الله وما يشعركم அன்னக اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمْ يَرَوْا وَنَذَرُهُمْ فِي طُوبِيَانِ